وهو اعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين Hamzy ma się binami. يريمتد اثيم من عطل بعد ذلك زني من ام ان كان ذا ما لهم وبنين اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولي سنسمه على الخرطوم إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِبُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَمَا فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت, فأصبحت كالصنيم فتنادوا مصبحين انغدوا على حوثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافون ألا لا هل عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالونا بل نحن محروم قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا قالوا سبحان ربنا ان فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسا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 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لما تَخَيَّرُونَ أَمْ لكم عَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لكم مَا تَحْكُمُونَ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيْكَ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 سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم وأملي لَهُمْ إن كيدي متي أن تسألهم عجوا فَهُمْ غوانن مسقنون انا الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ وهو مكذوب لولا أن تداركه نامة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنوب واجتباه ربه فجعله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بِأَبْصَارِهِمْ لما سمعوا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمع الذكر ويقولون ويقولون إن غون لمجنون وما هو إلا دكر للعالمين